تَئْتِي بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ وَقُولَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافًا فَأَصَابَهَا الْإِعْصَاءُ فِيهِنَّ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ تُمْ بِآخِذِهِ إِلَاءَ أَنْتُمْ ضُيُوفِهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم المغفرة منه وفضلا والله واسع عليم